في مصر واعتقل في قضية المنشية بريشة الحالم بالحرية قاوم الموت البطيء عشرين عاما في السجن الشيخ المهندس عدد ميتو في زيارة خاصة مرحبا بكم عزيزي المشاهدين الى حلقة جديدة من برنامج زيارة خاصة نحن الان في مدينة الاسماعيلية المصرية وفكرت انا قادم الى هنا كما أن التاريخ يكرر نفسه فقبل أكثر من نصف قرن حصلت اعتقالات كثيرة بتهمة محاولة الانقلاب وقتل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واليوم بعد أكثر من نصف قرن الاعتقالات مستمرة والتهم تقريبا هي نفسها المساس بأمن الدولة يسعدني أن أصدف رجلا دخل إلى السجن وهو في السادسة والعشرين من العمر وخرج منه بعد عشرين عاما المهندس الشيخ علي نويتو غريبة قصة علي نويتو هكذا فكرت حين تعرفت على هذا الشيخ المصري الذي تقدم به العمر حتى شارف على ثمانينه لا يزال متقدا كنار متحفذا كأسد ضاحكا كمن عاش في نعيم الحياة بينما هو عاش في جحيمها خلف قضبان السجون علي نويتو الذي كان في الطلائع الاولى لشبيبة الاخوان المسلمين في مصر. وامضى زهرة عمره في السجن الى جانب محمد مهدي عاكف المرشد العام الحالي لجماعة الاخوان المسلمين لا يزال يبتسم ويضحك ويحب الحياة كمن يكتشفها للمرة الاولى وبين هواية الرسم التي اتقنها بالعلم في مدرسة الفنون التطبيقية العليا وعلم الحياة الذي سقله بالصوفية تارة وبالانتماء الى جماعة الاخوان اخرى كدت حياته تضيع بعد ان اعتقل في اعقاب ما تعرف بحادثة المنشية الشهيرة حيث اتهمت جماعة الاخوان المسلمين بمحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر كان علي نويتو ليلة اعتقاله في السينما ليك ما تقبض قلت ايه قبل عدم باب خارس روحت السيدة زينة من خلق سينما كان فيلم اسمه ايه ان الامير المتوحش ان الامير المتوحش هندي الحادثة حصلت يوم الثلاثة الكلام ده يوم الثلاثة الخميس بالليل بلا أنت لم أتقابل عليها مع انبابا كلها من كلها سعر في ليلا واحدة كل انبابا غريب أنه كيف قبض على كل هالة انبابا إلا آه. أنت تمام كده خبرك. ليه بقى أخبرك أنا رحت بنساحة يوم أمتلك رابطة الأفتراع بأس ألماني مش ألمان بقى خلاص مم. رحت لنساحة يوم الثلاث يوم الحادث وروحت الاربع وشرت الجرائد كلها لتلاثة تاني يوم وروحت الخميس وشرت الجرائد تاني وفي الخميس بالليل بالليل ورحت السينما لسيدة زلبي م. رجعت الساعة واحدة ونص جاي المخبر بعدها كعضو في الاخوان المسلمين كنت كان مسموح ان تذهب الى السينما بقولك ايه م. السينما قلنا زي كوباية خلاص؟ ما فيها يديها حكمها طيب. خلاص يعني كل الغاز ده على كل بس السيد المتوحشه اه ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي واخरुण اعترفوا بذنوبه يكون يعني شيء واخरुण اعترفوا بذنوب وخلطوا عملوا الله ان يتوب عليه طيب خلاص خلاص طيب بس بقى حسين زهراد كان منوفي ولديه الاثنين من اخواني ولده الاثنين في فكره امال عندنا من اخوان في منيره فجالي بالليل وقال لي عايزين 5 دقايق كله 20 سنة من كسر خطر الديه اربع سنين خمس ايام بس ثلاث خمس ايام خدت بدئوا القبض عليه في يوم الخميس بعد الحادث بثلاث ايام كثير من الذين اعتقلوا بعد حادثة المنشية لم يعرفوا حتى اليوم سر اعتقالهم فالمحاكمات كانت سريعة وذهب البعض ضحية البعض الاخر ولكن الاكيد ان لا دخان دون رماد ونار فعلي نويتو لم يكن بريئا مئة بالمئة وهو كان يحتل منصبا رديفا لرئيس فصيل منطقته امبابا في جماعة الاخوان المسلمين وكان يعمل بالسر مع رفاق له في اعادة توزيع قواعد الجماعة وعنده اختبأ عبد المنعم عبد الرؤوف احد اوائل الضباط الاحرار وجسر العلاقة بين عبد الناصر والاخوان المسلمين انذاك لبل ان نويتو كان قبيل اعتقاله ناقلا رسالة من عبد الرؤوف الى عكف ما مرسح عكف المعاد مخرج من الميه فاكبر غلطه غلطتها انها توجهت للمسكن على طول فورا بس كان لسه ما حطوش حد يثبت كل دخلت الشقة لفيتها كلها وخرجت بعد ما خرجت حطوا خلاص خلص قبديل عليه قبل عليه قبديل لحب حوالي 3 شهور أبا شهور وموتو في السنج حان وجوه وأشعه بره أنه مات وفعلا كان مات والأحياء يهودي اسمه قوري شفته أين أخذت في اليوم في الأول؟, الأول؟ أه على حجز البابة وجدته مقتز مكاتب مقتزة لأن صلة واحدة أبض على كل البابة <تصفيق> حتى اللي باشي على كبر المبابة جابوا كل البابة فالمكاتب كلها مليئت على الاسم دخلوني فين بقى؟ في الحجز؟ أمور قذراته ما الحادث مليون جسس ناس حطيت من تحت الشباك تحت الباب عقب الباب كذا عشان عشان منفز مخلوق بال على البتاع القذرات وخبر الحادث وكله بس إيه هذه أول حاجة في الحادث الباب بعد الحادث الباب ضرب قبائل العالي في هالفترة تعرضت للضرب لا أنا لفي ضرب كفاك كفاكك أنت جاي بدلت أقولي بحاجة كلها وجاي إيه جاي من من النعيم ندعموا مطرف وخبط لك للطين للصمام للمش النفس لما لمكبس بناس وخبط لك فيك وتحقيق وهبدا لك يعني كانت نقله صعبه قوي بعدها دار القضاء العالي اللي هي اللي كانت قبل كده قفل الاسعار دي حصل فيها تحقيق وحصل فيها ضرب خلاص شو كانت الاسئله الأسئلة.. انت انت من جامعه خامس مين اه انت خد في في النظام اللي خد الخاص بتاعهم بتاع خلاص مفيش حاجه نظام خارجي من مواد المواد اللي اتفضلت يعني حرب الانجليز وحرب الناس اللي هم. طيب خلينا نلعب ثاني كان كان الضرب لا فين في قوي يعني اه دوك هذا دوك تخوف وتخوفه بقى في الألعاب وما ضر كمل الالعاب الليكت الحياة رقد الوقت ألعب أنا بسويش زعيمهم سعد على محمد علي ألعب على الوقت نفسه هذي قاعد محمد علي يعني بس ألعب ألعب ألعب في سجن فوق رقدت كل ما برو مساع سالم اللي كنت فيه ده أبصله كده اتذكر يجي الشريط على طول الحص فوق. لا خبرنا خبرنا انا طبعا الناس آه. نسيت شوف يا تاريخ من 50 سنه اه من 50 سنه اكتر من 50 سنه اي طبعا شي 60 سنه ساعة. ساعة. فايه كل امور افتكر افتكر لما كانت الزنزانه فيها ميه والدنيا ثلج وعاملين شيل في كده رف عشان تطوط خبرت ايه تقعد فوق بيدعم الميه ما تطلوش تقع في الميه وبعدين بص في القرب ده بص هتلاقي في في عنده غايره كده في الخشب خد بالك ايه واحد بيقول من ده هو الدنيا تاكل بالليل بص على ناويته خد بالك بس سامع كده بسامع مين اللي جوه بصت خافت نعم عاينه ويته مين كان مين كان بقى شوف الايه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى لا يكون معك لا لا العكف استوى في لحد مات بقول لك اللي حصل إيه؟ ايه في كان بيحضر معايا في المنيره سجان اصله برازيلي شاحني كان راجل طيب ويحضر معانا الدروس في المسجد خلاص وعاد جاري قلت هو ايه ماسك النباشيه بالليل في في القلعه فوق عاوز يعرف ما عارف ان انا اتقبض عليه ف عاوز اعرف فين طلع علني وقال لا وراح جاب لي خرطوم خرطوم شاي سخن امم بس بس فربنا حكاية لما خرجنا من جهنم الحمراء سجن الحربي ورحنا الجنه لمن ترا ومساله نسبه زي مول اينشتاين ما كنا فيه كان جهنم ما قلنا إليه كان جهنم مع انهم يخافوا مصر كلها ولكن سجن القلعه يعني غير المياه كان فيه تعذيب كان فيه لا لا كثير اللي مثلاً لا لا ما مخصوم في لا لا لا مثلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مقانينه عليها بتاعتها اسمه اسمه ايه بيحطوها على على البهد لما تيجي تلف الطبيعي لا يغطوها يغطوه بايه بحصوايه تحت وشدين عليها فبتخش جوه يعني تتغرز جوه الـ جوه الـ الانسان الايه مكان الام شديده جدا عشان ما تشوفش حاجه في حاجه اسمها العروسه او اسمها في الجيش الجندالي أجندلك يعني إيه أحطك على العرصة كده وأجندلك وحاجة اسمها بقى إيه الكرباج السيداني ده ماشي في حاجة اسمها الفلكة فيها أكثر من من بتاع ده من دعام يعني الحبل وكل حبل شي عقد الضربة من نقات الدربات يعني كل عقدة وفي حاجة اسمها يحط الطوق هنا وفي إيه يعني إنتعرف الحبل الإند كان النخل لكل شب ده الحبل تخيل وفي عقد ويفضلوا يربطوا فيه يربطوا فيه يربطوا فيه يربطوا فيه لما انت جيت تهلك انها طارف وكل ده يبذاء لما كنت تعرض لهذا نوع من التعذيب تعترف يعني تقول ما لديك من المعلومات قلت اقترم قوت اللي هو ما عاوزينه انا اسم تحت عدوان ايه دروة بشوم الغشيني حتى تلف اعترفة مقترفة وما لم يقترف دروة بالشوم الغشين كل شوم يعني ايه كل شوم الغشين يبزز كث الضرب واحدة بمئات الضربات ضربه بالشغل الغشيم حتى تلف فعترف اقترف وما لم يقطرسه ما تتربه فبقى ايه ويتفننوا بقى في التثبيت يعني مثلا يصفر ايه يقولوا له اديله 10 كرابيك على العروسه 10 كرابيج على الظهر الجلد على الضهر بقى يوم عشرة. سيل موسيقي يصل على 9 ناقص عشرة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة ثلاثة اثمين واحد اثنين ثلاثة اربعة ثلاثة اثنين ما وصلش ايديك مياه مفتوح بقى بس عسرة في غرم بقى رأسه ورحمة واحد يخش على هذا من السجانة برضو اللي بيضربه يقول لي عاوز اضربك انا هضرب الكربات في الارض وانت اصرخ هل يستوي ده مع ده لا ده رحمة اصرخ انا بقى. بقى يقول لي ده كان عمرك تقريبا بلغ سنة. 26 سنه اه 26 سنه اه انا كنت راشد كنت طالع رايح المانيا بس وبرينير بتاعني في بعض الأشخاص توقفوا تحدد عليك نعم مين مثلا؟ نعم نعم دخيل مشتولي الله يرحمه الله قبل ده في السجن الحربي وانت داخل تاخد باب الأول عشان تعرف انك انت ايه في جهنم الزبانية على اليمين وعلى الشمال في المدخل بتاع ده دي خلاص يضربك ده تيجي روح التسجيل ده كان مسجل انه ايه يربطك بالنار يضربك تكسر او تعرف انك انت دخلت جهنم خلاص الداخل مفقود وخارج مولود ضرب وعذاب باللي تسمع مم. ربك الضرب بتاع التعذيب وعوم وما تاكلش تجويع انا شفت بعيني لما جيت من الاعدام شفت بعيني خلاص بقى احنا هنهدم يعني هنتكلم في الاعدام بقى كلام غلط طيب ولكن احنا كان يصل التعذيب الى هذه يعني بماذا كنت تفكر فكر في الاتي فكر ان تموت مثلا لا, لا لا لا لا انا فكرت مرة في الحكاية دي بس اللي وقفني ايه خوف من الله دماغي دي عامل فيها الحبس ده ازرق كله ده انا ده طالت مني يعني مش, مش اخبر لك ايه وبعدين رص بالكراميج وفلكه اخبرت لك في في الحمام في الحمام حطوا عليه مادة بيضه ومن ضمن وسائل التعذيب درايه طويله من السقف لغايه الأرض شوف نفسك مش اللي حصل لك م... خلصت خبطك عذاب كمان فوق العذاب خبرك أ... اما بص كده في النهايه لقيناه نهر النيل وقدام القلعة, القلعه قدام القلعه فكرت في الاصل عشان مرنا فيها دي كاي واحد بفكر كاي انسان اللي عصمني ايه ربنا بس وديني خوفنا الله بس كان لما جيت عند الشباك واطي مش عالي حتى يعني يعني نجمك واحد شباك طويل عشان تفكر ان جبت تنتحر من اللي انت فيه وقفت اللي منعني ربي بس بس ولولا ان ثبتناك قلت لا ما اموتش اخش جهنم لا لا لا لا ده انا شغال عشان هو لا اصبر على الاذى اموت احسن من اموت احسن رجعت تاني خلاص ده مشهد فكرت فيه فعلا جدي بس اللي عصمني ربي بس لان انا منتهي يعني يعني لا يوجد إرادة كل كله خلاص يعني دمرت علي نويتو المحب للحياة أضاج حيوية منذ صباه الحالم بأن يصبح مهندسا والذي برع منذ سنواته الدراسية الأولى في الرسم والتصوير لم يدري أن رحلة الأحلام ستنتهي خلف القضبان وفي غياهب السجون بتهمة الانتماء إلى التنظيم السري للأخوان المسلمين والمساس بأمن الدولة وبمحاولة قتل الرئيس جمال عبد الناصر والانقلاب على حكمه ولعل آخر بارقة أمل لاحت له كانت في المحكمة حيث اعتقد أن المحامي الذي كلفته الدولة للدفاع عنه سينصفه فإذا بالمحامي يصبح أقسى من الاتهام. عشان دي مقرد في الحكومة معياني المحامي أبو ما في أولي المفرد دفع عدننا هذا الثعلب الماكر الناس امامكم أنا ثعلب ماكر يا عم سيبني انا اتكلم محامي انا خد استني اولها أول, أول اصلا ايه كلها تمثيليات وخباله دلوقتي ليلان هو سيف مصر المحامي الذي عين لك آه. تحاور معاك قبل المحاكمة يعني تحاور فقط شفت في خلال المحاكمة دم حملتك وقال انظروا هذا الثعلب الما <تكلم> هذا هذا <بالماك> الثعلب امامكم هذا ثعلب الما <تكلم> ده حافظه انا هذا ثعلب الما الناس امامكم انا طب خلاص بقى اقول اخيطه حملتك اتعرف صدر حكم الاعدام الحكم الاعدام صدر حكم الاعدام ده حكم كان معانا فتوة كان في ضمن فتوات في مصر قبل كده فتوة يعني ايه يعني يحمل زمار ويحمل حي يعني كان مفيش حد يتحرك في الحي اللي بقى ايه اللي منه اذن يديله راسه يعني يوكله رقبه كده ويقول له عامل فرح عامل مش عايز ناس يعني زعيم الحي زعيم رئيس العصابه اه هو رئيس العصابه هو, هو كده كان مفتو يعني حضراتكم كان ايه واحد عندنا مفتو في باب الله يرحمه بقى خد معايا ادامس مم. الله يرحمه صادق الله يرحمه ده كان ايه عامل عامل مفيش مش مؤهل بحاجة عامل في المرساه البحرية في جنب كوبري باب بس بطه في الكيس واللي يدير العصر بالسلاح يبقى نايم ما دروش بالرصاص يبقى مخ يبقى عنده بسط في الجسم بسط في الإبر خدرك <تصفيق> وناجي بخوفون خلاص ما خلاص ضربنا عدا سنة خمسين وعشت رجل خال جنة ذا سن عمر مخطوب أخوه مثل ما راح يأكل اللي عن دخته أسلا فدخل بنفس القوة خلاص فراح ربنا شرح صدره دخل بنفس القوة فتوه برب <تصفيق> هم بعد كده 52 ولا أو 53 ولا ايه يرجع لكم قبل الواحد وقبل خمسين لا لا لا مساعد خليك ده في اربع سن خد معايا قاعده توه ولكن لم يعدم مثلك لا ما بس لو صحص اسمع نطق فاطمه اسمها حكت نطق الحكمه الاولى سعد حاجات بقل... البدوي خدت حموده الموس وانا بكملها حمود ابو لطيف وداودير عليه رحمه الله <تصفيق> فخدنا حمود الموس اكبر عدد كان موجود السلوب ساعد فايه سعد حاجه بقى بياخد الادامات الاول ك... تأسير من موسيقى وخدارك الأدوات وبعدين المؤبد وبعدين 15 وعد العصر المهم إجابة فعدها فعد حجاج جبريم أتعان وكان طويل حتى فأعد أعداني شاك قد رجل صلى على النبي يا رجل جذرة يا رجل جذرة فطمة يا رجل صلى على النبي مفتوح الرجل أراد يضحك حتى تعال خدارك ليه ليه صحيح ليه؟, ليه ليه السؤال لا يزال حتى اليوم مطروحا لماذا تدهورت علاقات عبد الناصر بالاخوان المسلمين الى تلك الدرجة هل فعلا حاولوا قتله او الانقلاب عليه فرماهم في السجن ام ان القضية كانت ابعد من ذلك المهم صدرت احكام الاعدام بعد حادثة المنشية صدرت على احد عشر متهما اعدم ستة ولم يعدم الباقون. وكان بين الناجين علي نويتو وصديق العمر مهدي عاكف ويروي نويتو أنه لم يذق طعم النوم طيلة ثلاثة أيام، اعتقادا منه بأنه بات على مشارف الموت شنقا خصوصا حين وصلتهم أخبار إعدام زملائهم. إحنا إنت بقى ولا كلامي؟ لما دخلنا سجل الحرب ما كلنا نعرف، لا ننط بالحكم نعرفش. كلام بالليل إعدامه ال في الستة كنا الساعة واحد. واحنا لما دخلنا بقى مين اللي لنا بقى؟ واحنا قاعدين في سجل الحرب حلقة المغرب لما جينا من المحكمة. ربمنا اكل كتير جدا جدا جدا كنا ممنوعين من الاكل خالص اترى غش بتاعنا كلها بتصرف كامله وما بتخش جوه دي جوع أ... دول هيموتوا بقى خلاص يعني ما في حاجه هيموت فحطوا قدامنا اكل كتير جدا كنا انا الوحيد اللي بردت شاكل قلت انا هموت احنا بناكل عشان نعيش طب هاكل ليه ليه واكل قال الفيلسوف اللي جاكس ام بيقول لكل هما ليه اكل تعذيب كل لا خلاص تربيص خلاص انا ايه خلاص قفلت ماكلتش جاده الشوريه بتاعتي الحرب اللي هو معاه قرباج ما بيهمش يضرب في اي حد لما جت الذباب يجي من قدامه ذبابه راسيه او قدامه ما تلاقيش حد يضرب في نفسه عقرب قرباج يعني ده سوره ورد خلاص يا استاذ محمود وقف كده اول مرة اشيل القرباج تحت باص وقف على قديه كده هو انتم دماغكم عقيد اللي طارت امبارح ونما دمعة عاوزة تخرج من عينين ماسك على طول ورجع لا كإنسان انسان كان انسان اهو منه عرفته إنه قعد عرفت انه اقعد الموضوع لا فهمت انه حضرتك ما نمت ثلاثة أيام ايام ولم تغمد لك عين اه اقول لك على النوم ده سلطان ولا نام الليل اللي بيقول كل ابو ألب خالي خلاص ماشي واللي عنده يعني ثلاثة ما يناموش خليهم أربعة الجائع والبردان والخايف ولا راطه ما تنمش خلاص انا بقى عندي كل ده ده انا خايف وهاموت وخباك وه خلاص بتاكل حاجه ام ازاي والله بقى ثلاث ايام بلا على السنه دي فايت عليها دلوقتي لم مع الاستاذ المشرف محمد مليعك قلت له يروحوا جنبي على طول قلت له لما ياخدوك يبقى على الحيطه خبطتين كده اعرف ان هم القضاء بس خفت يعني ها, ها ترر هموت مم. خلاص سيدنا موسى خاف طب وين فتوت الاب دي اخاف ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون فخرج منها خائفا يترقب لا ده رقبته في ترفينا مرشدها ولا نبددها شوفوا تددها المرشدها مين ما اخاف انما ذلك من الشيطان وخوف اولياءه فيخافون وخافون ان كنتم مؤمنين اخاف اخاف اخاف من ربنا بقى خلاص انا ملان غاض خلاص رعب. هموت هأموت يعني ايه صعب ولأن الموت صعب والحياة داخل السجن أصعب فإن علي نويتو ورفاقه من مساجين الأخوان المسلمين والشيوعيين وغيرهم سعوا لأن يكيفوا حياتهم على وقع السجن حاولوا الخروج من تلك الأيام الرتيبة فاخترعوا لأنفسهم عشرات الأسليب لمقاومة الموت البطيء وهناك خلف القضبان وفي الغرف المعزولة عن العالم الخارجي عاد علي نويتو إلى حرفة الصبا وهواية الشباب عاد يرسم رفاقه رفاق السجن وأخوان الجماعة ويصور سرا عمليات القمع والتعذيب والإذلال في بقى زلال. شوف ده التون اللي هو العادي بيبقى فيه جزء منه زلال بنعمل ايه استرس على حتك لأيه ماذا ما لا يعني لك الرسم يعني هل كان يخفف عنك عذاب السجن مثلا؟ لا كان كان انا من واحد مارس ميزه ربنا ادها لي خلاص الميزه ان انا ابص واحد خلاص صوت انطبعت ازاي خلاص ابص كده تلاقي صوت قدامي خلاص مفهوم كلامنا ده الميزه دي استثمرتها ايوه بتتش بتسعد الاخوان بتطمن الاهالي كنا من بنهرب بساعات الاول اللي خد بالك ايه انهم إن موجود لسه هو هو ما معانا قد كده المقرب او قربت اقل قد كده هربوا لي واحد اسمه حلمي خربوش شويش كان لله عشان ياخد فلوس بقى كان يهربوا يحطوا في الدكه بتاعتهم ما فيش شخص كل ما يدخل ليمان فايه قال قد كده وشويه ورقه صغيره كذا بص ارسل الصوره تطلع بره يا سلام اتطلع منه احنا هو موجود قبل الزيارات قبل الحي كلها فايه من اول عملت مجلدات ورقه واحده دي حاجتين بتحصل في السجن تصوير رسمي وتصوير تهريب خلاص تصوير الرسمي بتاع صاحب لجئت له في كل السجون الباب اللي متخش كده في بار السجن في على اليمين غرفه بتاع السلاح ليك الاسلحه بتاعه اللي ارفلت خبرك م. اخترت الغرفه دي خليتها في كل السجون تبقى ايه في بتاع التصوير دارك خبرك وكاميرا والديفيلبر وفيكسر خلاص فيلم التصوير يا اخويا خلاص ف خ... كامل خلاص افتح الاخوان بيديله بره منهم افتح القهويه على لوب عليهم وخبرت خبرك على التصوير خلاص يسجلنا كل المسافات هسجلات والله في كل سبوع 2 ب ده تصوير الشاس هربت كاميرا وهربت ديفولبر والله وفكسه قال التحميض اه فكسه وخبالك ايه بتاعه الصور اللي بتديها عشان بزود وبتبقوا سبهان عملت منها تحت الارض بعمل بعمل تحديده والكاميرا هربتها غض النظر عنكم لا لا لا لا مش غض لا لا مش غض كل يخش كل تخش عشان في لو عندك الكتب وعندك روب شبر، وعندك أدوات عزف، وعندك بتاع، عندك كل اللي انت عوز، وبعدين هربوا ماراح دخضوا منك، تتحس بالايه؟ دولة تقدمك الأشياء، اللي هتحس بالعزاب، ولكن نمحك من جيبات، أعطونا شكرنا، منعونا صبرنا، بل شكرنا، لأن ما في ولا بدأت برة، بدأت والتصوير، والتصوير، التصوير بعالي الخان التصوير، وهربت كاميرا بدأ تخبس الخيام بتاعتنا عشان يشوفين شو أنو الصور، الصور صور التعذيب وراي دلوقتي في واحد من الاخوان عايش اسمه عباس عبد السميع ربنا يشفيه وعافيه ماشي بعجله دلوقتي في بيريل كده حبه خاص ظهره لو تشوفه من اثر تعذيب سنه وخمسين كتل لحم والجلد بقى نايل وشفاف يخاف لما تيجي ناحيته لمساس لو حد شفت اسمه دلوقتي تصورت دول بقيت استخبى في الخيمه كده وراقت الصوره ربنا بعتلي الترب الهجانه اللي بره اللي المفروض انه ايه كرمديها يجي معرفش ابوه ولا امه جاي السودان م. جلاد يعني جلاد بره هيك في الصغير اسمه هيك بره سلك الشائك حارس علينا كان اخوان مدرمون الحمد المسلمين اللي السودان اه اه, اه اخضر اسم عبد الله مصر اصور الشيل اديه الاستاذ عايز عتيل كان مدرس امام حسين في بنا في الدلاع وعنبي اخضر كان هو رئيس بتاعنا اكبرنا يديل الاخ علي عبد حافر من تحت السلك الشائك قربنا في الرمل يروح مديه عبد الله نصر يروحوا لي شهرين السودان يديه الرخام ومترومين جرو في العالم كله عضس صاحب يبعثون دبء حملة تأديبية خلاص وأبغى أقولك على الحملة منهم كم ايه؟ إيه كم محمود صاحب لا لا وعبدان اسمه إسماعيل همت خلاص م. لا بلا ما تخبرنا عن الحملة لأنه فيها أشياء مهمة في داخل السجن تعرفت على الشيوعيين نعم م. كيف نعم. كانت العلاقة معه العلاقة كانت من أول يوم هو المقصود عم ناصر كان مقصده يحط الأعضض انت عارف الاقطاب المتشابهه متنافره هم زائد زائد زائد كده معانا استبقى ماشي يبقى يخدم زائد زائد لا ما ناقص لا في تنافر خلاص فحاطط معانا الشيون في خيام معسكر بينا وبينهم خيام المسافين توخدنا بجنب من اللومان مطبخ الفرن بتاعك فايه مفتوح يعني كل واحد يقوم على واحد يقتلوا بالليل مفتوح مفيش حراس خلاص فاحنا عملنا ايه من اول يوم جبناها اقعد وانت هافين الحل الحمراء هتمشي كويسين نمشي كويسين بالأول هتلفوا مديلكم انتوا عارفينها لا احنا عايش سلميا لا انت عايش سلميا انت عايش كانوا أقلية ايوه وكنا نحن اكثر في الأول وبعدين بقينا أقل أقلية ونفس الحكايه وبقت هم خرجوا ايام خرسوف وقت خرسوف قالوا لا هخرج ومش هيجي لي كده خرسوف في سوق مصر بس سره عبد الناصر اللي بنخر مستلم الاعلام عشان طره طويله خضر حبيب امين العالم هو لسه عايش وخضر خضر الدكتور السيد حتاه لسه عايش وخضر خضر كل دول وهنا هراري جي... كل الشيوعيين اخبرك واحمد طه اللي كان نائب وخبرك م. كلهم اعرفهم واحد واحد خلاص واحد واحد وعارفهم من الداخل خلاص عارف من الداخل م. شريف حتاتا كان معاك كان معايا زوج ايوه يا كل دول فين بقى البلوريتاريا وفين البتاع من كل مش عارف كلها دي خلاص م. خلاص ليه بقى استطعتم اقناع احد الشيوعيين بالانتماء الى الاخوان داخل السجن شوف احنا كنا مصنتين ثلاثه عليه تلاته درسين من مركزي تمام اسمعني نصره ربنا بير في 10 تعال الحلمه الخصا ده بتاع لسه عايش بقى في الخصا الالماني ايه خلاص خلاص اللي مات بتاع نقابه المهم مخبيها واحد هيجي اسمه خلاص فاخر الثلاثه دول بموت المصفحه خلاص عشانهم ليه يتكلموا مع شويه يهد دماغهم وكسروا في لان عندهم حق نجحوا في ذلك ونجحوا في ذلك خمبر كتير في شيء مثال واحد لا, في ذلك. لا مثال واحد لا مثال واحد لا في امثله كتير هما قبل هم هما اللي هم لا في شيء واحد اصبح اخوان فيما بعد بقول لك ايه دي اللي بقى لها دراسه ثانيه اللي أنا عارفه اللي هو كان مسيحي وبقى مسلم ومات على ده خد مني طيب. طيب. طيب. تروي كمان انه مأمور السجن انا ذاك آه. مدعو حلواني سليم سلم إدارة السجن الى محمد مهدي عاكف اللي هو اليوم. لا. حلوان حلواني حلوين. حلوين. خلاص. أول ما مورينا سجن لما رحنا لما متمطر. طيب سلم إدارة السجن إلى محمد عاكف. أيو نعم شهر. كيف؟ ليه أول دفعة راحت بفعة شهر خممس يوم بس. صح. لوحات. خلاص ثاني دفعة إحنا رحنا طمنا على شيوعين عربيه أطر خوام عربيه أطر شيوين. فوائد شهر بحاجة الراجل جبسك الجميل هو معذب أصلاً حد ده بس ما بعرف اذا حد حدا يكون له دهانات اي موظف ست شهور بس ويرجع والا مايه الواحد بيجي له ازمات لك عليها خبطه الايه بيحصل حصوات وبيحصل بكار مصيبه ثقيله لانه مايه وكلنا خدنا وانا خدته كلنا خدنا ممكن ايه <تصفيق> انتوا صار عندكم اثار السجن بالال وحد اه اه شو مثلا <تصفيق> شي مثل <تصفيق> واحد من مش اسمه صابر 90 رحمه الله كان ازهر فجئنا بان جسمه كله دوائر حمراء كل جسمه طب احنا عندنا الدكتور بتاع السجن اسمه شيت <تصفيق> شيت قاعد في كلية 20 سنة اخر ايه مقبول رواه غور بعد مقبول كمان مطروح عندنا ما يسألش حرب بالطب دخلنا دخل شخص صادح خدنا بالك يقول له ايه قال له ايه قال له ايه قال له ايه قال له ايه و نزل قصوته فستشفوا جميع يشوفوا ايه اللي عنده فقل نزل قصوت طرح القاتي سبب الحكاية دي قبلنا 12 حصوه زي المره اللي نعمه فضلت استقرت في في في الكلى وترمب في اسمه النوع الخش اللي هو يعمل ينزل جنب لا استقرت ده مهمنا في ايدك كلها الحمد في, في الحكاية دي نعرفهاش مش ايه شو السبب المياه, المياه. فكل ما يدخلش حدينات اكتر من 6 شهور فمن ما بقى عارف ان هو سرطاني حد ناكل ايه, ايه لبس جاله كده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 على طريق ايه ده مدقه اللي يروح السودان مروراً من الفيوم امبابة الفيوم خد بالك الواحات وبعدين بيرس جوبلي وبعدين السودان بالجنيه الجنيه الامبابة هنوزعها على كل الايه كل الجمارين خلاص ف المدقه ده جنب السجن بتاع جناحه فالاخر واحدين طلع معاه فلوس وقف قبير بتاعه بس وقف هات نشتري بتاع جازور اللي هو الاحسن لحمه تاكلها مجمد من الصغير, من جمد الصغير. منيح يعني شروط السجن اصبحت جيده لا لا في الاول في الأول في الاول لو الاعراق بيتفاهم فاهم, فاهم. فقال اخلاق ما حدش استحاله حد يهرب مم. استحاله ثلاثين كيلو كانت صفات مهدي عاكف في السجن مثلا شوف. كان, كان الشباب يتلم حواليه كلهم وكان ريش ابن ابن اسفه فكان دايما في ايده البندق بين وبيخمش يعني ما ما ما كويس جدا جدا خبرك <تصفيق> وحبوه خبرك وعطوفه خبرك على ورياضي و... ورياضي بقى كمان ايه. كلنا عاوزين الرياضه كلنا خبرك ايه فكل اما الرياضه معاه وجاله كمان مين بقى البيت البيت وكان مثقف بالسجن <تصفيق> إحنا شركة الأخوات بيكون مثقة في السجن طيب تروي أيضا عن عبد القادر حميدة اللي أقام متحف حشرات نعم. في الفجن ده كان خريج إيه خبارك قلية الزراعة وكان إيه في قسم إيه الحشرات وكان بيدرس هو فإحنا في السجل في عندنا إيه الثنك الثنك اللي عبارة عن إيه سعلب مم. مصغر لأبو بيأكلش في الوقت بيأكل فريق موظف عندنا بقى السخط ده اسمه الثنك ما الاش ده شيء يقع خبا لك ان مفيش اكل تلاقوا جربوع تلاقوا دكتور ميسا وتلاقوا بتاع ألو بس فانفخت التعلب بقى فانا خلاص السمك ده بقى ايه, إيه؟ بيت كده صغير خبا لك كده وخباهم فيه, فيه بقى انت يا جدع في كل يوم الصبح انصب عليهم يديهم اللحمه بتاعهم قاعدين مؤدبين قوي قوي قوي قوي كان كده أمكر خلق الله هو تعلم التعلب اتهوا بيحفروا خندق لأن الحادثه وحشه حتى التعلب حتى التعلب يا بتاع التعلب مش وعشان أيوه. كده في عندنا الضبطات اللي بتقعد في الهرم اللي عليها فإيه تعلم فجئنا في يوم لقين اتكفوا وبعدين واحد تاني بقى في الخساجي هناك بقى شاعر الايه هل جاء لما بكرت مطرا حسن لما خشعت كلمه الساكي بقول لك كل واحد وانا رسبني ده كله بقى وبقى. وبقى ايه خضره ادم كل حاجه لأن لان الانفعال غير الابتهاج الانفعال انفعال هرب تفجر الشهوه والزجل الرسم بتاع الاداء كله تفجر لما لحظه ساعه الحاجة تطلع مش كويسه لما بتحسش بالحيويه فيها إيه؟ لما يكون سبب ايه انفعال الانفعال يؤجج الحواس والحواس تصبح اكثر اتقادا داخل السجن وحرمان الحريه اعطى علي نويت ورفاقه من الاخوان المسلمين داخل السجن ابوابا رحبه نحو عوالم اخترعتها ريشته ومخيلته فكان حلم الخروج من السجن يركب على حصان المخيله ويذهب نحو الافق الرحب هنا المساجين طبعا في السجن بيبقى عندهم خيال كبير جدا وعندهم أمنيات وعندهم أنه يتمنى أن السجن السجن يتفتح الزنزانة تتسع ويخرج بره ويشوف الناس ويعيش في العالم بره إنما بيحسدوا كله في من الرؤى والأحلام فواحد يسجونه هو هو في الزنزانة الأمر كان مكتمر الأمر لؤدين جابوا من الزنزانة خرجوا منها خرجوا. وقربوا هو عاش مع الأمر أخبرك اللي في في بيتين شارك واسيم يامن على البعد يا بسانة ونذكره تاتي يوم تذكره لو لمساك ان الظلم الذي يجناك يا قمر له صباحه متى تدركه اخفته هنا برده عندنا ايه المسجون نفسه قاعد الزنزانة الزنزانه اهو خلاص زمين لين متغطى هو الدوق اللي جاي له من الشباب بتاع الزنزانة خد بالك مع بره وبيلف بقى الكون كله خد بالك لدرجه ان بيطير في السورة اللي بعدها في كاتب بيقول بيطير حول الكره الارضيه والطيران بالطيران يذكر ولكن الفارقه كان كبيرا بين حلم الطيران عند مساجين الاخوان المسلمين وبين كابوس الطائرات الاسرائيلية الذي هبط كالصاعقة على الطائرات المصرية في ذاك اليوم المشؤوم من عام سبعة وستين كانت الهزيمة سريعة والنكسة مؤلمة ولكن وكما يقول المثل ان مصائب قوم عند قوم فوائد فان جماعة الاخوان المسلمين نجت في ذاك اليوم من اعدام كان ربما محتمة كنا في سجن قنا وكان الدكتور اسمه شيل مم. فكان زي ما تقول في شبهاته كده في الضوء في ال... في الخبر لنا انما احنا عرفنا ان نكفه كبيره جدا جدا حلت بالمال كلها مم. واحنا اصلا حب مصر حب, حب الوطن ده من العبته بتاعتنا الثبته الراسخه أنه صلاك تقول على مكة لولا أن ألاك أخرجوني منكم أخرجت أحب بديار الله إلي حب الوطن ده من الإيمان الراسخ الجامد فأي مصيبة حصل فتحوا باب السجون فتح والمساجين خرجت إحنا عندنا مش اتفتحت يعني وصلت تقول إيه إني في الليل اللي كان هاي هايدين في السجن الحربي كان بقى كان حمزة واخد أقصى ما عنده and تقعدوا امتحان بكرة انا عملنا لكم توعية لمدة شهرين، امتحان بكرة اللي يسقط اعدام على طول دغري ترابطها الطير التهديد كان بالليل في الاخران على طول الليل حسب الله ونعم الوكيل حسب الله فحصل في النكسة بالليل اتغير كل شيء فتحت باب السجون وخرجوا كل المسكين خارجوا خارجوا راحوا السعيد وراحوا بتاعها خارجوا فتحت كان كل حالة في كلها كانت مطربة ومربوكة ليه وصلوا في كيلومتر واحد؟ مستعملوا الإخوان؟ أقولك أنا من ضمن الاخب... الأذى. لا دخول كيف وصل الخبر؟ الخبر قصرا عن طريق ال وصل عن طريق إني ده في بلد بلد مصيدة فيها تيل وطائرات كتوصل وتأتي فوق الخبر كتوصل خالص الناس بقى شافة شافة كل الناس بدأ يشاف الطائرات كل خالص يعني هرج ومرج حصل بتاع بتاع عدم بديش السبية يعني مش ايه ما فيش قوة تحكم مفيش بتاعتك كل حاجة إذا كتبالك في سجون تفتحك تخرجه لا لن يكونش جداية تفضلوا اخرجه لا اروح فيه اروح فيه ده, ده, ده, ده, ده, ده هنا اهون خبرك ماذا فعلتم فعلنا لما طرحنا لما الامر ابتدى تستقف واستعانوا بينا بقى استعانوا بينا في ايه بقى اخوان السويس بش نتكلم عن نجمة لما كان يقول في ذكرهم يا واحد مش كده ممكن على باب الخيار وحواطه بتاع ما نجحوش هناك في السويس في كان معانا أخس موصار من السويس وفي السويس دود عارفين سليمان ما عرفوش اللي اللي عم يعرفوه عن جبال جبل أتاقة و جبال الشايد و جبال الغريب جبال دي كلها كانوا مدقات العرسنة كلها فجم التصوين الإدارة وقالوا عاوزين نبعك رسالة للمحاصرين في السويس خلاص تعايا يا ساقر احنا لما كنا نشعر في كلام ده هو الليل أو اللابوه يصاقروا ند قال على البيتسوف تقرنا افراج قلنا افراج بدون احراج اخبرت <تصفيق> لحاجة عن المرابة افرح <تصفيق> فيه عبابة تفتح واذا بيغتص يجي 15 حلوم وجنة ثاني هاللع ولا بيستاذ الله ايه صار في ايه قال ابدا لكن فيه قافلة عاوزة تروح السويس وديعودوا قافلة على الكلمة واحد ووصلتوهم هناك بالرسالة وجبت الرد وجيت عفريت سليمان معرفهاش مدئد كلام لأنه كانوا بتدرب عليه وعارفه كلها سلمي هو كان عضو بالاخوان اه كان معانا في السجن نقول فدي عليه الثاني دكتور محمد كامل خليفة لسه جاي من امريكا متخصص وحيد روسك بالسد تخصص وحيد بتاع خرسانة مش موجود في الوقت الشخص كله ولسه جاي من بتاع الطياره على السجن عندنا وعضو منتهى الاخوان وكان استاذ بكوت الهندسه واخد بالك في هندسه وكان مدير عام الطرق الكبار ساعتها وكلاص طرق اوكبات ده عظيم الراجل خبيث استجاموا عدى المهم ايه دكتور محمد كمال خليفه هم قال لي على بسر المباركه دكتور وعمتي قشده هيخرج وهبقى ووقعت دكتوره بتاعته احنا قلنا يا سيدي هتسحب بس من احراج من في قوطه شوية وجه قال قال يا دكتور لا أبدا في مشكلة ابدت الروس في السد روتا اللي تعلموا بيت لان الروس اللي قالوا لمصر عندك واحد استجام من امريكا موت في الواحات يعني كانوا رجال عبد الناصر يستعينون بكم ويعيدونكم الى السبب بيه لانه بتاعنا مم. اصره طيب الافراج عنك بتذكر كيف حصل وكيف عشتوا اه اسمه يا سيد مم. احنا عبد كانوا يقولوا ايه انا ما عنديش مساجين سياسيين فخطبوا كنا اخر خمسة بقى مين ومين ثلاثة توفوا كانوا داخلين الجوزين صلاح شاد عليه ومحمد سليم مصطفى مهندس محمد احمد العدوي مدرس في مدرس الصناعي مم. أخبرك مجرد هؤلاء الزبط شوتها لقد قلت لك عليه تنفخ الثلاثة دول دخلوا متزوجين اختارهم الله النار فجلوا اثنين خبرك واحدة أيمة واحدة نايمة في نصر العام محمد بهدعاك فربي دابرك فيه وعلي نويته الصف خلاص الخامسة دول الاثنين دول اللي هما متجاوزوش اللي لما خرجوا من السجل ستة عشرين سنة حتى مهدي عاكف ما كان متزوج ما هو أنا و... و... و... وعشرين سنة وزواجًا وألمانيا محطوله نبكل والآن ف... وحتى تزقت يعني وما وحتى الخلف بابورا كل هاد المهم إيه؟ الخمسة دول آخر خمسة عنده عشرين سنة بالتمام ملكين كان قبلنا خرج على آخر واحد خرج على صادق يا سيدي امم وسيبت اسئله انا ما عنديش مساجين سياسيين اقول له اكتر صراحه الرجل ده بيخرف ما نحن احنا ايه هو طول النص خلانا غيرنا انا ما حقيقيت خبرت خدت مهما مهما كان في قدر لفضلت ثلاث شهور بالظبط عمل ايه بقى يا محفوظ فتحوا لنا الزياره الاسبوعيه اللي في يوم الجمعه كل درجه دي يجوا ياخدوك الجمعه اللي بعدها خد بالك هتطلعوا بره ثلاث ايام اجازه وتيجوا اجازه اجازه كريستي أنا أجلس يا خمس على سمي أجازة في السجن أي كلام ده لو أنا أجلس يوم تاني خبر، ألي أبتدي أدخل وتاني كم يا إخواني لا ما نبهناش بينش على هيك، فمرة خدمنا بناله، تعالوا لهم مرة جاية ومعكو لبس ملكي وياخلونكم معكو تاني كم ورجع تاني. فسند إيش اللي حصل فعلًا؟ حصل فعلا وخرج آخر معتقلين الإخوان المسلمين من السجون، خرج علي نويته ليكتشف القاهرة التي تغيرت ووجوه الناس التي كبرت. وسياسه البلد التي انتقلت من عبد الناصر الى انور السادات كان يصور كل شيء وكان ما في الصوره يريد تعويض عن مغاب غاب اصبح بعد فتره وكيلا اولا في وزاره التعمير بجواز سفر دبلوماسي صارت صالونات الشرف تفتح له وراح يسافر في بعثات كثيره الى دول العالم الرحب وخرج مهدي عاكف ليستعيد نشاطه في الاخوان ويصبح لاحقا المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر فرحت انبابة بابنها علي نويتو رقص الناس وصفقوا وزغددت النساء ولكن ماذا عن العمر ماذا عن السنوات العشرين التي هربت من عمر نويتو اقول لك والله علي التوفيق رفع الله من عمري الى عشرين سنة ابو امين اصمي عمري عشرين سنة انا داري التشريح وعارفكم اسم الهاتف سالت عمر بس قلب بسالت انك انت عاوز تفعل كل حاجه عاوز الضربه بتاعتك تشتغل عاوز تنشي عاوز ما تتمرضش ما تمرضش لما يجيلك المرض انا مش عيان بخير بينت لي خد بالك بينفعش منين دواء بينفعك هو ده خد انك انت بتفعل كل البطاقات رب اللي بين اديها لك بتفجرها على ما على هذه السنوات في السجن العكس هذا قدر الله ارضى به ولو وعدنا اخبره ليتى ان ده بس ليه بقى لأن هذا قدر الله هو, هو الشيخ المهندس علي نويتو الذي اعتقل وهو في مقتبل العمر وبقي في السجن عشرين عاما بتهمة المساس بأمن الدولة بعد حادثة المنشية الشهيرة تزوج وأنجب أولادا وصلوا إلى مراتب تعليمية عالية ولا يزال حتى اليوم ضاجا بالحياة مرحا محبا للرسم والتصوير ثاركا لأولاده صورة الأبي الذي دخل السجن بقناعة وإيمان وخرج منه أكثر قناعة ولكن أيضا أكثر رغبة في الصفح عمن أساء الله نعم وللآن أفضل ما قدم أبدو أن يغفر الجميع لأننا في حاجة لأفران قال تحبون أن يغفر الله لكم فليعفو أن مش انت برضه يا علي عز ربنا في عندك كافي كافي قد من خير تلاقيه